وقالوا أساطير الأولين اكتتباها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا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 إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها سمعوا لها سمعوا لها تغيض وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا دعوا هنا ثبورا دعوا هنالك سبوره لا تدعوا اليوم سبوره واحدا لا تدعوا اليوم سبوره واحدا ودعوا سبورا كثيرا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 فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفَهُ وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا وَمَا رسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام إلا لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون أتصبرون وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُواً كَبِيرًا يوم يرون الملائكة لا بشرا لا بشرا لا بشرا يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وَقَدْ إِمْنَاهُ إلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا وَقَدْ إِمْنَاهُ إلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمْلٍ فَجَعَلْنَاهُ, فجعلناه هباء اصحاب الجنه يومئذ خير مستقر واحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه ونزل الملائكة الملك يوم إذن الحق للرحمن، الملك، الملك يوم إذن الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني يقول يا ليتني يقول يا ليتني تخذت مع الرسول سبيلا ياويلت ياويلت ليتني لم اتخذ فلانا خليلا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني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 قال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفَى بِرَبِّكَ هَذِيَ وَنَصِيرَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُ لَا عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئنك بالحق وأحسن تفسيرا الذين على وجوههم إلى جهنم الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولائك شرم مكانا وأضل سبيلا اللهم اجعلنا من ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فَقُلْ نَذْهَبُ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ لَمْ مَا كَذَبُ الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهمْ أَغْرَقْنَاهمْ أَغْرَقْنَاهمْ وَجَعَلْنَاهمْ لِلنَّاسِ عَيْنَ وَأَعْتَدْنَا لِالظَّالِمِينَ عَذَابًا عَلِيمًا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 وكل ضربنا له الأمثال وكل تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي انطرت مطر السوء أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْكَ أَنُو لَا يَرْجُونَ شُرَى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 وسوف يعلمون، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أرأيت من اتخذ إلهه أفأنت تكون عليه وكيلاً أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون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 ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله مساكنا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 لنحييه به بلدة لنحييه به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا ونسقيه مما خلقنا أنعام وأناس كثيرة ولقد صرفناه بينهم ليذكروا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 الرحمن الرحمن الرحمن فاسأل به خبيرا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ قَالُوا وَمَا الرحمن قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا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 وعباد الرحمن الذين ينشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يبيتون 17. ويبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا ربنا ربنا صرف عنا عذاب جهنم ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا إنها ساء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 يفعل ذلك يلقى ثما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يضاعف له العذاب يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من فأولائك فأولائك يبدل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 والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالنغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزوى الذي لا يقول، يكونون... الذي يقولون ربنا، ربنا، والذين يقولون ربنا خبرنا. من أزواجنا وذرياتنا قرة عين ربنا ربنا ربنا أب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما أولائك يجزون الغرفة بما صبروا ويلاقون فيها ويلاقون لون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسونة مستقرا ومقاما. اللهم إني أسألك قل ما يعبأ بكم ربي قل ما يعبأ بكم ربي قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاء سوف يكون لذا